السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد سلام عليكم ونحن نهاية شادي الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في المجموعة الثالفة من مجموعات التعبيرات المتشابهة دان هاريني ان شاء الله كتا اكملا جد كان لكمبولانيان كتغا داري كمبولان إكسبريسي يان مريب اتو ساما وسندرس في هذه المجموعة ان شاء الله هذه التعبيرات دان كتا اكملا جار دي كمبولاني ان شاء الله إكسبريسي اني تدريجيا بالتدريجي شيئا فشيئا خطوة خطوة هذه هي التعبيرات الأربعة وكلها بمعنى سيدكيت سيدكيت بلان بلان لانكه لانكه هكذا شيئا فشيء. طيب نقول في مثال أدرس اللغة العربية تدريجيا بلاجار بحث عرب بلان بلان سيدكيت سيدكيت لانكه لانكه شيئا فشيء. تدريجياً يعني ابدأ من الصغير أو المستوى المبتدئ حتى المتقدم مولاي داري تنكتب مولا سنباي تنكتنجي أو أدرس اللغة العربية بالتدريجي نفس المعنى أو أدرس اللغة العربية خطوة خطوة كذلك أدرس اللغة العربية شيئا فشيئاً طيب مثال آخر شانته لين تعلم قيادة السيارة بالتدريجي بلاجار نيتر موبيل سيديكيد سيديكيد هكذا بالتدريجي أو تعلم قيادة السيارة تدريجيا نفس المعنى أفتنيا ساما تعلم قيادة السيارة خطوة خطوة تعلم قيادة السيارة شيئا فشيئا طيب ومثال آخر شون تهلين حفظ ولدك القران بالتدريجي احفظ ولدك القران بوت انا محفل القران بالتدريجي بلان بلان سدikit سدikit احفظ ولدك القران تدريجيا احفظ ولدك القران شيئا فشيئا احفظ ولدك القران خطوه خطوه كلها بنفس المعنى سموانيا dengan artinya sama كذلك تستطيع أن تبدأ الجملة بهذه التعبيرات جُجَا أن دا بي سم مولاي كلمة نيادن إكس برسي إني فتقول على سبيل المثال بلانج مسال كان بالتدريجي بدأت أتكلم اللغة العربية بلان بلان سيديكت سيديكت سيابيسا أتو سيام مولاي بربتشير بحزة عرب شيئا فشيئا بدأت أتكلم اللغة العربية خطوة خطوة بدأت أتكلم اللغة العربية تدريجيا بدأت أتكلم اللغة العربية كلها بنفس المعنى سموانيا دينان أرتينيا ساماء وفي مثال آخر ديشون تهلين بالتدريج تعلمت السباحة بلان بلان سيدكت سيدكت سياب لاجار برنان شيئا فشيئا تعلمت السباحة تدريجيا تعلمت السباحة خطوة خطوة تعلمت السباحة كلمة خطوة بنفسها بمعنى لانكا لانكا خطوة خطوة، سيديك سيديك، بلان بلان، كلها بنفس المعنى. طيب، تمام إن شاء الله، وهذه هي تعبيراتنا اليوم. دان إتو إكسبرسني هاري إني. شكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الدروس القادمة، وفي أمان الله. لما كسيأت اسمنن نعركن نعبايك دان تونغو كمدي بلا جراند بلان دان في أمان الله.